بسم الله الرحمن الرحيم أهلا أمين قربت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيضربون في بضع سنين بالله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون عمون ظاهرا من الدُّنْيَا الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات بَيْنَهُمَا وما بينهما ما خلق اللَّهُ السَّمَاوَاتِ الله وَمَا بَيْنَهُمَا وما بِالْحَقِّ بالحق مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروا أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن إن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاطبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا, أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يتهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاء وكانوا بشركائهم تافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحفرون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 ومن آياته أَنْ خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أدواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موزة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.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 وينذل من السماء ماء فيحيي فيحي به الأرض بعد موتها إن في ذلك آيات لقوم يعطلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قاندون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو عليه وَلَهُ عليه وله المثل الأعلى في السماوات السَّمَاوَاتِ وهو وَهُوَ الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمالكم من شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما ردقناكم فأنتم, فأنتم فيه سواء تخافونهم تخيفتكم أنفسكم فذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أبل الله وما لهم من ناصرين فأطم وجهة للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيجين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حذ بما لديهم فيشون وإذا مسنا سر دعوا ربهم منيدين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا بيق منهم بربهم يشركون ليكفروا. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فتوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليبذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من, رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشفون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فسسير سحابا فيبسطه في, السماء يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق ويخرج من خلاله فإذا أطاق به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله مبليسين فانظر إلى رحمة اللَّهِ كَيْفَ الله كيف بَعْدَ مَوْتِهَا بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن فرعوهم الصرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم بعد قوة ضعفا وشيبة ما يشاء القدير تقوم الساعة المجرمون ما وقال الذين قوتوا العلم والإيمان لقد في كتاب الله لا يوم البعث.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 تَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَغْفِرُنَّ الَّذِينَ لَا